وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العصر عظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة أحياكم الله جميعا وبياكم في هذه الغرف المباركات ونسأله جل وعلا وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغرب الميامين رضي الله عنهم أجمعين نلتقي بفضل الله تعالى مع حصة جديدة من حصص النحو الميسر ومع شرح متن بن أجروم الله عليه إذن ننطلق في هذه ومع هذه السسة المباركة والتي تجمع بين أصالة المتن ومعاصرة الطريقة سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولغة السنة إذن بسم الله نبدأ ونبدأ بأول باب ساقه الشايخ أو صاحب المتن رحمه الله تعالى وهو باب الكلام قال ابن أجروم رحمه الله قال ابن أجروم رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول الألف واللام إذا نكتفي بهذا القدر من المتن وسنقوم بشرحه بارك الله فيكم راجين مشاركتكم إن شاء الله جل وعلا لأنها درس النحو كما هو معلوم من دوسي أو من علوم الآلة وطبعا هذه الدروس إذا لم تكن فيها مشاركات فطبعا تكون عقيمة بعض الشيء ولا ينبغي أن يمنعنا الخوف من الخطأ أن لا نشارك بل من الخطأ نستخيد بل من الخطا نستفيد ان شاء الله تعالى وكلنا دو خطأ إذا نبدأ بحمد الله تعالى بأول شيء بدأ به صاحب المتن دقيقة الله يكمل. دقيقة السلام عليكم معدلة يا إخوة إذن قال الشيخ بن عجروم رحمه الله عليه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع لو سألنا أحد علماء النحو عن تعريف الكلام ها؟ لأجاب أو لقال لنا الكلام هو اللفظ هو اللفظ المركب المفيد أه؟ بالوضع المفيد بالوضع طيب ولو سالناه ما المقصود باللفظ اللفظ ها يعني اللفظ مع سبحان الله اللفظ في اللغه معنى الطرح لفظت الشيء اي طرحته من فمي الطرح والرمي لفظت كذا بمعنى رميته نعم هذا تعريف اللفظ من الناحيه اللغويه اما من الناحيه الاصطلاحيه المقصود باللفظ هو الصوت المشتمل ها؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية بعض الحروف الهجائية ويشمل على صوت يشمل على صوت اذن هذا تعريف اللفظ بالنسبه للغه والاستراح اي عند النحاة وعليكم السلام وبركاته وهناك جواب اخر يقال اللفظ هو المنطوق به هو المنطوق به فاذا نطقت كذلك وقلت مثلا الإسلام، آه، الإسلام أو الغرفة، آه، فهذا هو اللفظ. آه، فكل كلمة، كل كلمة نطقت بها فهي لفظ. كل كلمة نطقت بها فهي لفظ. طيب ها لو اعطاك شخص ورقه يعني اعطاك ورقه مكتوب فيها يوم الجمعه عندنا وليمه فاتي عندنا ها نتكلم عن الولاء <تصفيق> لا زالت وليمة أخينا أنس في ذهننا يعني لو جاء شخص وكتب لك هذه الورقة وقال لك أعطاك هذه الورقة أو دعوة فيها نستضيفك بارك الله فيك يوم كذا وكذا على الساعة كذا حضورك ضروريا ومؤكدا هل يعتبر هذا كلام عند النحات هل هذا يعتبر كلاما عند النحات ها هل هذا يعتبر كلاما عند النحات ما؟ لا طبعا لا يعتبر كلاما عند النحات لا يعتبر كلاما عند النحاس طيب آه... لأن... لماذا؟ لأنه غير منطوق به غير منطوق به هو اعطاك ورقة فقط مكتوبة تماما لأنه لم يتلفظ لم يتلفظ به ها؟ تقبل الله لأمن الله لم يتلفظ به إذن هذا لا يعتبر كلاما عند النحاة لو أن شخصا أشار إليك من بعيد إشارة تؤمن إليك أنه يودعك يودعك إشارة توزيع تعرفون هذه الإشارة التي تستعمل باليد أه؟ إشارة التوديع و شيخ الإسلام من تيمية نص على أن هذه الإشارة ينبغي أن يصاحبها السلام إذا أردت أن أشير إليك من بعيد ينبغي أن يصاحب هذه الإشارة السلام أقول لك السلام عليكم متى وأشير إليك بيدي وعليكم سعانة الله يلا بشعبه طيب هل هذه الإشارة تعتبر كلاما عند النحات تعتبر كلاما عند النحات لا طبعا لا تعتبر لأنه غير منطوق بها غير منطوق بها يعني هذه النصب, يعني النصب هذه العلامات تجد في من العلامات كلمة قف قف ها او تجد شئ علامة من العلامات انتبه الى كده او شارع كده هل هذه العلامات تعتبر كلاما عند النحات هل تعتبر كلام لا قفل التفتيش نعم <تصفيق> او قفل رجال الضرك، نعم <تصفيق> اذا هذه لا تعتبر كلاما الله يكلم لا تعتبر كلاما عند النحات لأنه لم يتنفض بها غير منطوق بها يعني الكتابة ها؟ الإشارة العلامات ها؟ لو قلت لك مثلا حدثتني نفسي تماما لا بد من الكلام, الكلام يخرج من الفم حدثتني نفسي ما يعني؟, يعني هذا يعتبر حديث النفس حديث النفس هل حديث النفس يعتبر كلاما عند النحات هل حديث النفس لا يعني لماذا لانك انت ما تلفظت به وانما نفسك هي التي حدثتك وكما يقول بعضهم حدثتني نفسي عن ربي بئس السند هذا لا حول ولا قوه الا بالله اذن فحديث النفس لا يعتبر نعم غلاط الصوفيه عفان الله وإيكم منها نسأل الله تعالى أن يردهم إلى دينه مردا جميلة إذن حديث النفس لا يعتبر لا يعتبر كلاما عند النحال لا يعتبر كلاما عند النحال لا يعتبر عفوا لفضا عند النحال لأن نفسه لم تنطق به لأن نفسه لم تنطق به إذن ما هو اللفظ؟ اللفظ هو الذي ينطق به. اللفظ هو الذي ينطق به. ناده المقصود به اللفظ. قال ابن عجمر رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب. اللفظ المركب يعني نسأل الشيخ ما المقصود المركب؟ ويقول لنا هو الكلام الذي يتكون من كلمتين فأكثر. نعم يتكون من كلمتين فأكثر. أو هو التركيب الذي تحصل به الفائدة. تركيب تحصل به الفائدة. وطبعا لابد ان يكون هذا التركيب مسند يعني ها ان يكون تركيبا مسندا اذا اسندنا كلمه الى كلمه تحصل الفائدة تحصل الفائده بهذا التركيب المهم المركب هو الذي يتكون من كلمتين فاكثر فاذا قلت القران كتاب الله أه؟ القرآن كتاب الله يعني هذه الجملة أه؟ تعتبر كلاما مركبا لماذا؟ لأنه تركب من ثلاث كلمات تركب وبارك الله فيكم شكر الله لكم تركب من ثلاث كلمات أه؟ القرآن كلام الله إذن فهذا كلام موكب وإذا قلت تعلم تعلم هل هذا يعتبر كلام إذا قلت تعلم هناك من كتب لنا لا وهناك من كتب نعم تعلم انت الله يكرمك هذا كلام هذا فعل في فعل وفاعل تعلم فعل امر والفاعل انت تعلم انت يعني هذه جمله مفيده <تصفيق> نعم تمام تعلم انت وكما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم تستقم انت طيب فهذا هو المركب م? كلمه تعلم مركبه من كلمتين وهي تعلم والكلمه الاخرى مقدره هي انت الكلام هو اللفظ المركب ها؟ لا زلنا في, في البدايه الكلام هو اللفظ المركب المفيد يعني لو سألنا ما معنى المفيد ما معنى المفيد لو سألنا الشيخة ما معنى المفيد فيقول هو الكلام الذي يحسن تمام هو الكلام الذي يحسن سقوط المتكلم عليه ولا يبقى السامع يمتظر منك شيئا عندما أقول لك أكرمنا الله بهذه الغرف ما يعني هذا كلام مفيد أنت فهمت الجملة لا تحتاج إلى زيادة ما لا تحتاج إلى زيادة يعني الجملة تامه مفيدة هذا المقصد مفيد لو قلت لك مثلا الغرف هذه وسكت أنت تنتظر ما لهذه الغرف تطرح علامه استفهام لأن الكلام غير مفيد ناقص نعم غير مفيد ما استفاد منه السامع شيئا ما استفاد منه السامع شيئا إذن هذا هو المقصود بالكلام المفيد هو الكلام الذي يحسن سكوت المتعلم عليه غير مفيد لأنه الغرف هذه ما, له. ما لهذه الغرف أنت تنتظر شيئا آخر طيب. إذن هذا هو الكلام المفيد لو قال طالب مثلا درس نحو سهل فهذا هو المفيد لأنه حسن وأمكن سكوت التلميذ عليه ولم يبقى السمع ينطلع شيئا لو قال تلميذ آخر أو طالب آخر إذا دقت الساعة العاشرة وسكت إذا دقت الساعة العاشرة ماذا سيحصل تطرح مجموعة من الأسئلة اذا هذا كلام غير مفيد هذا كلام غير مفيد لأن المستمع لا يزال ينتظر منك شيئا ماذا سيقع بعد الساعة العاشرة اذا المفيد كخلاصه المفيد هو الذي يحسن. سكوت المتعلم عليه ولا يبقى السامع ينتظر شيئا أه؟ ولا يبقى السامع ينتظر شيئا نعم ونسأله قال ابن عشر الله, الله الكلام هو اللفظ المفيد الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أه؟ بالوضع جيد نسأله ما هو بالوضع او ما المقصود بالوضع أه؟ بالوضع يراد به واحد من اثنين واحد من اثنين احدهما ان يكون الكلام باللغة العربية ها ان يكون الكلام باللغة العربية <تصفيق> تانيهما ان يكون المتكلم قاصدا ما يقول ان يكون المتكلم قاصدا ما يقول ها طيب فخرج غير المقصود بماذا؟ بكلام النائم، نعم؟ يعني هل كلام النائم يعتبر رضعا؟ لا لأن النائم لا يعرف ما يقول ولا يقصد ما يقول هناك من يتكلم في نومه لا نقول بأن هذا كلام بأن المتكلم لا يعرف ما يقول فعلى المعنى الأول نقول بالوضع بالوضع العربي بمعنى أن يكون الكلام باللغة العربية لا يكون باللغة الفرنسية مثلا هذا لا يعتبر كلاما لا يعتبر كلاما لو أتيتكم بجملة فرنسية الآن أو بكلمات فرنسية لا تعتبر عندنا نحن لا يعتبر كلاما وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عندنا نحن لا يعتبر كلاما لعل عندهم يعتبر كلاما أما عندنا نحن لا يعتبر كلاما وحياكم الله لأنه ليس بالوضع ليس باللغة العربية ها؟ لو أتيتك بجملة بالأمازيغية مثلا هل تعتبر عند النحاة كلاما لا تعتبر كلام لأن الكلام ينبغي أن يكون بالوضع العربي وهكذا لو أتيتم بجملة مثلا باللغة الإنجليزية ها لا تعتبر كلاما وهكذا إذن المقصود بالكلام بالوضع عفوا هو باللغة العربية ولا يسمى كلاما عند النحويين لأن السكران لا يقصد ما يقول لا يقصد ما يقول إذن فبالوضع يراد به واحد من اثنين أن يكون الكلام باللغة العربية ثانيا أن يكون المتكلم قاصدا لما يقول قاصدا لما يقول طيب وعليك سامت قبل أن نمر إلى بعض التداريب الإعرابية نسأل كخلاصة لما سبق معنا إذن ما هو الكلام عند النحويين ما هو الكلام عند النحويين الكلام هو ماذا ها الكلام هو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اجل ابو أحلن. الكلام تمام هو اللفظ المركب ها المفيد بالوضع وعليكم السلام ورحمه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع طيب أه؟ قلنا ما المقصود باللفظ؟ ما المقصود باللفظ؟ أه؟ ما المقصود باللفظ؟ أه؟ هو ما ينطق به. طيب جيد. هو ما يتلفظ به. احسنت. تمام. ما يتلفظ به. ما شاء الله. ها؟ الكلام هو اللفظ المركب ما المقصود بالمركب؟ ما المقصود بالمركب؟ ما المقصود بالمركب؟ الذي يتركب من كلمتين فاكثر احسنتم يتركب من كلمتين فاكثر او يتكون من اسم وفعل وحرف او من اسم واسم أو من اسم وفعل وحرف واسم أو هكذا على كل حال يتكون من كلمتين فأكثر جيد الكلام هو اللفظ الموقب المفيد ما المقصود بالمفيد ما المقصود بالمفيد ما المقصود بالمفيد, بالمفيد, بالمفيد نعم الذي يحصل به المعنى جيد ان يكون شامل المعنى كذلك هو ما تفهمه ها الذي يحسن سكوت المتكلم عليه ولا يبقى السامع ينتظر شيء ها لا ينتظر السامع منك شيء آخر ما الله طيب الكلام هو اللخذ المؤكد المفيد ها بالوضع ما المقصود بالوضع ما المقصود بالوضع أولا باللغة أو بالوضع العربي جيد ها أن يكون بالوضع أن يكون الكلام باللغة العربية ها؟ هذه الأولى حي الله شيخنا سامح بارك الله فيك ها أو, أو أن يكون الكلام مقصودا أن يكون الكلام مقصودا يعني أن المتكلم يقصد ما يقول فخرج بذلك كلام النائم وكلام السكران وكلام آه المصروع آه الذي يسرع لا يعتد بكلام المصروع ينتبه بعد الأخ يقول ما شاء الله سرعت سرعت جناً في في كذا فأسلنا على يدي من أخبرك بهذا؟ من أخبرك؟ ها؟ حاول أن تدخل الإسلام منهم أمامك وتراهم وتسمع كلامهم ليس الأمر غيبي والأصل فيهم الكذب أحسنت يا معلم الخير نعم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضعي أن يكون باللغة العربية، ها، وأن يكون المتكلم قاصدا ما يقول، أن يكون المتكلم قاصدا ما يقول، هذا هو تعريف الكلام. الكلام هو اللفظ المركب كما قال ابن أشار الناحيما الله، الكلام هو اللفظ المفيد. الكلام واللفظ المركب المفيد بين الوضعي ننتقل الان الى بعد التداريب الاعرابيه اذا نحاول ان نتدرب على الاعراب ونحاول ان نخطئ ها؟ لان هناك من لا يشارك مخافه الخطا ليس العيب في الخطا ولكن العيبة ألا اشارك بدعوة أنني قد أقع في الخطأ قع في الخطأ يا أخي ونصحح لبعضنا البعض ومن الخطأ نتعلم نعم مثال هل حضر الأستاذ هل حضر الأستاذ الله يكون شيخنا بارك الله فيك ما هو إعراب هل هل ما إعرابها هل حضر الأستاذ نعم هل هل هي اسم أم فعل أم حرف ها هي حرف طيب أداة استفهام وأداة بالتاء المربوطة لأن ما قبلها ساكن ليست بالتاء المبسوطة نعم إذن حرف هل حرف استفهام حرف استفهام لا محل له من الاعراب هكذا نقوم باعرابها لا محل لها او لا محل له من الاعراب اذا قلت حرف استفهام لا محل له واذا قلت اداه, أداة استفهام لا محل لها هل حضر حضر ما هو اعراب حضر حضر يعني أنا الآن أمامي أربع غرف ما شاء الله سأرى من هي الغرفة التي ستجيب أولا وأن يكون الجواب كاملا ما شاء الله جابت غرفة طريق الجنة فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح أحسنتم أه؟ فعل ماضي مبني فعل ماضي بدوني انتبهوا إلى هذه المسألة كذلك نقول الماضي اذا كانت الالف واللام واذا حذف الالف واللام ها يكون هناك تنوين فعل ماض مبني على الفتح ما شاء الله جيد هل حضر الاستاذ ها الأستاذ ما اعراب الاستاذ ما اعراب الاستاذ أجبت ما شاء الله الحمد لله الله يكرمك ما اعراب الأستاذ فاعل تمام فاعل ما شاء الله ما شاء الله غرفة طريق الجنة يرسلون في الكتابة الله مبارك فاعل منفوع ما إما بالضم الظاهر على آخره أو وعلامة رفعه وفي الحقيقة هذا الإعراب أفضل لأنه ستاتي معنا باب علامات الإعراب وعلامة رفعه الضمه الظاهره على اخره ها؟ نحن نقوم بإعراب ما نرى انتبهوا اعرب ما ترى يعني انت ترى ضمه ظاهره اعرب ما ترى ولهذا نقول دائما للاخوه اذا اردت ان تعرب كلمه ها؟ فارك كيز على الجملة انظر إلى الجملة الجمله تعطيك الجوال الجملة تعطيك الجواب من خلال رؤيتك لأواخر الكلمة للحركات العربية التي تجد في آخر الكلمة محسنتم يعني الأستاذ هو فاعل منفوع وعلامه رفعه الضمة الظاهره على آخر ما شاء الله بارك الله فيكم وفي مشاركتكم الحمد لله نحن مع طلبة متفوقون بفضل الله تعالى الكل أجاب إجابات صحيحة بارك الله فيكم طيب إعراب آخر, إعراب آخر. ها؟ القرآن كتاب عظيم نعم <تصفيق> نعم القران كتاب عظيم ما اعراب القران ما اعراب كلمه القران آه ما شاء الله مبتدا آه مرفوع آه بالابتداء جيد ها مبتدا مرفوع بالابتداء او مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره أحسنتم احسنتك جيد ما شاء الله مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره القران كتاب ما يعني هو ما هو القران القرآن كتاب كتاب ما؟ القرآن كتاب القرآن كتاب جيد اذا ما هو إعراب كتاب خبر أحسنتم اذا الخبر خبر خبر المنفوع بالضمه الظاهرة على آخر عدرا إذا لم نجيب إخواننا على الخاص فعدرا أنا لا أعرف أتكلم واكتب عدرونا يا اخوه نعاني من هذه المشكلة إذا تكلمت أسكت إذا كتبت يعني أسكت لا أعلم فأتكلم وأكتب في نفس الوقت ولهذا من لم أجبه عن الخاص ليس المقصود إهمالا أو شيء من هذا القبيل وإنما هذا هذه المشكلة وربما أجبنا من كتب لنا عن الخاص عند نهاية الدرس الله يكلمكم إذن كتاب هو خبر مرفوع وعلامة رفعه ها الضمة الظاهرة على آخر أحسنتم ما شاء الله يعني أنا ألاحظ هذه المرة بفضل الله تعالى أفضل من المرة التي سبقت هناك مشاركه ما شاء الله طيب القرآن كتاب خالد ما؟ القران كتاب خالد يعني ما هو ما اعراب خالد صفه نعم او نعت احسنت نعت تابع لمنعوته يعني النعت هو من التوابع يعني ان النعت يتبع المنعوته وسئت معنا شاء الله وسيت معنا ان شاء الله نعت تابع للمنعوت في رفعه ما؟ وطبعا نعت المنفوع منفور وعلمة رفعه الضمه الظاهر على آخره أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله اذا مثال آخر ولعل آخر مثال إن شاء الله لأن صلاة العشاء قريبة مثال درس النحو ها درس النحو سهل درس النحو سهل طيب فما هو اعراب درس آه تمام مبتدا ما شاء الله مبتدا مرفوع أه جيد وعلامه رفعه الضمه الظاهره على أو او مبتدا مرفوع بالابتداء ها جاءوا صحيح ما شاء الله درس النحوي انتبه أه؟ وهو أه؟ وهو مضاف أه؟ وهو مضاف نعم درس النحوي أه؟ والنحوي مضاف اليه مضاف اليه جيد مضاف اليه مشغول بالكسره الظاهر على آخر وعلمته شوي الكسر الداير على آخر ما شاء الله احسنتم درس النحوي سهل ها درس النحوي سهل ها ولهذا يقولون في النحوي وهذا في الحقيقة من باب الترهيب في, ت... في تعلم النحو وليس من باب الطغيب يقولون النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعيبه فيعجمه, فيعجمه. وإلا فكما قال ابن عثيم رحمه الله فالنحو سهل يمكن لكل واحد يقول رحمه الله هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح نحن لا نوافق على هذا بل نقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير ونحن درجته سهلة من أول تفاهمه رحمة الله على الشيخ المعتيمين نعم <تصفيق> إذن درس نحو سهل اذا سهل ما إعرابها أه؟ أه؟ درس نحو سهل لا لا يعني يخطئ فيه يخطئ درس النحو كيف هو درس النحو سهل اذا ماذا سيكون سهل خبر تمام خبر ليس نعت لان النعت يتبع المنعوت النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره وفي التذكير والتانيث وفي الإعراء وفي الإفراد وفي التعليف والتنكير وهكذا اذا درس النحو سهل فسهل تخبرنا تخبرنا عن درس النحو اذا فهي خبر نعم خبر وسهل النكرة نعم تمام نعم تماما بارك الله في هذه الفائدة المبتدأ في حاجة للخبر أقوى منه للنعت أقوى منه للناس لو قلت مثلا درس النحو المفيد وسكت درس النحو المفيد وسكت يعني هل, هل تحقق المقصود أنت اضفت الآن نعتل أنا اضفت نعتل الآن لكن المقصود ما تحقق لأن المبتدأ في حاجة إلى صديقه الذي هو الخبر لا يستغني عنه درس النحو المفيد سهل مفيد جميل وهكذا نعم شاء الله طيب كذلك لم يحسن لم سكوتك الكلام عليه إذا قلت درس النحوي المفيد وسكت الجملة غير مفيدة يعني يعجمه ان يخطئ. يخطئ من العجمه إذن <تصفيق> هذه هي اخر جمله ان شاء الله تعالى فتكلمنا اليوم فضل الله تعالى عن الكلام او عن اول سطر من الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع جزى الله خيرا كل من اعان على نشر هذه الماده ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله وجعل ذلك في ميزان حسنات قائله ومستمعيه والدالين عليه ولا تنسونا من صالح دعائكم مع تحيات اخوانكم في منتديات الطريق الى الجنه